وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنه بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان شان نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لايه لكل عبد منيب ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير واللنا له الحديد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 فَلَمَّا خَرَتْ بَيِّنَةُ الْجِنِّ أَن لَّوْ كانوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ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 وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ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 وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله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 وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين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 قبل إنهم كانوا في شك مريض.